لا إله إلا إله القرآن. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك أستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعموا لفضيله <تصفيق> الدكتور Hallelujah Amen. <laughs> ذَلِكَ مَا كُنْتَ منه تَحِيدُ وَهُوَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْعَرِيدِ وَهُوَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْعَرِيدِ Still Vele En dat is تذكر <سؤال>